وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إلَى شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّمَا قُم إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ اللَّهُ يَسْتَهْزِئُ بِهِمْ وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُنَّ أُولَئِكَ الَّذِينَ اشْتَرَوْا الظَّلَالَ تَبِلُ الْهُدَى فَمَا رَبِحَتْ تِجَارَتُهُمْ وَمَا كَانُوا مُهْت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 يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين الذين ينخذون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون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 قال إني أعلم ما لا تعلمون وعلم آدم الأسماء كلها ثم أعرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين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 فَوَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا وكلا منها رغدا حيث ما ولا تقربا هذه الشجرة فتكون من الظالمين فأذل فأزل لهم الشيطان عنها فأخرجهما مما كان فيه وكل اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى قين فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرقيم كل اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم منها هُدًى فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ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 لَمُون وَيَقِيمُ الصَّلَاةَ وَيَآتِي الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ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 لعلكم تشكرون وإذ آتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجلة فتوبوا, فتوبوا إلى باريكم فقتلوا أنفسكم ذلك خير لكم عند باريكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرقيم وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتكم الصعقة وأنتم تنظرون ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون وطللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المن والسلوى قلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون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 ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون ثم توليتم بعد ذلك فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم فقلنا لهم كونوا كردة خاسئين فاجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبعوا بقرة قالوا أتتخذنا هزوا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين قالوا ادعو لنا ربك يبيّن لنا ما هي قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك ففعلوا ما تؤمرون قالوا ادعو لنا ربك يبيّن لنا ما لونها قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاكع لونها تسر النظرين قالوا ادعو لنا ربك يبيّن لنا ما هي إن البقرة شابه علينا وإن 이름يena إن شاء الله لمهتد قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسكي الحرف مسلمة لا شيئة فيها قالوا الآن جئت بالحق فذبقوها وما كادوا يفعلون وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون فقل نضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون ثم